İzlədiyiniz üçün فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاهُ إِلَى بَلَهِينًّ فَسُقَنَاهُ إِلَى فَأَخِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ضَعَ يقرون السيئات لهم عذاب شبيب <تصفيق> Oh What What? The